وما تعتهم من آية من آية تعبدهم إلا كانوا عنها معرقين وإذا أقيل لهم أنفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم أنطعم من لو يشاء الله أنطعمه إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهل يردعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا صدق المرسلون إن كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاللَّهُمَّ لَا تَعْصِمْنَا